لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مَن رَّآهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَن جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا نُسِئَ بِهِمُ وَالْوَاقِبُ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ نَجَّنَاكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ رَأَتْكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 فكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادٌ وَثَمُودُ وقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ